قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جزاء